ومن يقل نتم كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء لست انك احد من النساء ان اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكم لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ نتبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمِ الصَّلاةَ وَآتِ الزَّكاةَ وَأطِعْ ن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر بما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمة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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والص والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذكات أعد الله لهم مغفرته وأجر عظيماً